بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل من الرحمن الرحيم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 أجر غير ممنون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 مستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض فقال لها ول الأرض أتينا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 فَإِنَّ يَصْبِرُونَ فَنَارٌ مَثْوَلَ لَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقِيَّةَنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزِينُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِنَّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 النار. لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء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 إلى من للعبيد إليه يردع المساعة وما تخرج من ثمرات من أكماها وما تحمل من وَلَا ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ ويوم ينادهم أين شركاء قالوا أذنك ما منا من شهيد وَمَنَعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن نصير لا يَسْمَعُ الْإِنسَانَ دُعَاءَهُ الْخَيْرَ وَإِنَّ أَسَاءَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقولن هذا لي وما أظن السعة قائمة ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى إن لي إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلن ننبأ الذين كفروا بما عملوا ولن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 ألا إنهم في نذية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء